يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا بيّنك <تصفيق> سماء وأن and um... Alhamdulillah. Oh, <laughs> cool. Oh وَالْيَتَامَى يتَ إِنَّ <تصفيق> اللَّهِ الذين <تصفيق> وَالَّذِينَ شرذ بهم من قال فهو بل علّمهم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رباطل Uh Yeah. Voi